وَآتِن كَلَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْشِبُونَ أَفَأَمِنَا هَوَ أَمِينًا اجْلُ نُقُرًا أَن يَأْتِيَ بُعْدًا صُنًا ضُحًى أَنْ هُمْ إِلَّا ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل جَنَّانِكَ يغْضُبُ لَوْعًا عَلَى قُلُوبِ التَّفْرِينَ وَمَا وَجَدْنَا دَارَهُ مِن عِنْدِ واخترهم لفاسقين e oh. ca oh.